فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وكنا قد انتهينا إلى قول الشارح رحمه الله تعالى ثم غسل بقية البدن وهذه الجزئية فيها مسائل أولها هل يعاد غسل أعضاء الوضوء في الغسل أم لا تقدم أن السنة تقدم أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقديم أعضاء الوضوء في الغسل فإذا كان الأمر كذلك هل يرجع المرء ويغسل أعضاء وضوئه مرة ثانية ظاهر قول الشارح أنه لا يعاد غسلها وهو الذي يظهر من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله يبوب في صحيحه باب من توضأ في الجنابكي ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى إذن البخاري عليه رحمة الله يذهب إلى أن المطلوب في الغسل إكمال ما لم يصبه الماء من البدن ولا يعاد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية وقال ابن حزم رحمه الله تعالى تعليقا على حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها ثم غسل سائر جسده قال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجناب وقال ابن عبد البار رحمه الله تعالى في التمهيد ليس في شيء من الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة أنه أعاد غسل تلك الأعضاء ولا أعاد المضمضة ولا ولا أعاد ولا لاستنشاق وأجمع العلماء على أن ذلك كله لا يعاد هذا طمعا حكاية إجماع باعتبار النصوص الواردة في هذا الباب وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى الذين نقلوا لنا صفة غسله صلى الله عليه وسلم كعائشة ربي الله تعالى عنها ذكرت أنه كان يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين وكان لا يتوضأ بعد الغسل يبه هنا الحديث حول قصد إعادة غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية وأن هذا ليس من السنة نعم لو أصاب الماء شيئا من هذه الأعضاء بدون قصد إعادة غسله فلا بأس أما أن يتعمد المرء أنه يعيد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبعد أن يكون في ذلك إسراف ثانيا حكم تكرار غسل الرأس غسل البدن قبل ذلك على مسألة تكرار غسل الرأس الآن الكلام في تكرار غسل البدن اختلف العلماء في غسل البدن هل يستحب التثليث فيه أو لا فقيل يستحب ومذهب مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وقيل لا يستحب وهو المشهور من مذهب المالكية واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وبه قال الشارح في آخر فوائد حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وعزاه لشيخ السعدي أيضا وقيل يستحب التكرار في غسل الحيض او في غسل الحيض دون الجنابة هو رواية عن أحمد رحمه الله وأمثل ما استدل به الجمهور على استحباب تكرار غسل البدن ما رواه أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله وقال مسدد وصل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق أي بعد هذا الاختلاف فقال فيغسل فرجه وقال مسدد نفرغ الإناء على شماله وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أن قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضله صبها عليه أي على جسده والحديث إسناده صحيح لكن زيادة فإذا فضل فضلة صبها عليه لم يروها جماعة الحفاظ أمثال مالك وابن عيينة ووكيع وحمد بن سلمة وابن المبارك وجعفر بن عون وأبي معاوية وجرير جرير بن عبد الحميد وابن نمير وعلي بن مسهر وزائد بن قدامة نعم قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري مجلد واحد صفحة 2066 وروا وهب هذا الحديث عن هشام وفيه ثم أفاض الماء على جسده فإن بقي من الإناء شيء أفرغه عليه ورواه أيضا مبارك ابن فضالة عن هشام بنحوه خرجهما ابن جرير الطبري انتهى كلامه رحمه الله يعني كأنه يقول إن لم يتفرد مين عندنا بقى حماد بهذه الزيادة وإنما تبعه عليها مبارك ابن فضالة ووهب لكن مع هذا فالنفس لا تطمئن لهذه الزيادة لاتفاق الحفاظ السابقين على عدم ذكرها والله تعالى أعلم واستدل أيضا بما رواه أحمد من طريق عطي العوفي عن أبي سعيد قال سأله رجل عن الغسل سأله رجل عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا فقال إني كثير الشعر قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب قال ابن رجب عطية فيه ضعف مشهور ولعله أراد الثلاث في غسل الرأس ولهذا قال له السائل إن شعري كثير هذا عمدت ما استدل به الجمهور على استحباب فكرار الغسل في البدن ومن قال لا يستحب التثليث في غسل البدن استدل بعدم ذكر ذلك في أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن رجب رحمه الله تعالى حكت ميمونة رضي الله تعالى عنها غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه عددا إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل مع شك الراوي هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثا وهذا الشك هو من الأعمش ثم قال وأطلقت الغسل في الباقي فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك لا في الوضوء ولا في الغسل بعد طبعا هو هنا لم يذكر تكرار غسل الرأس والأدلة تدل عليه وقال البخاري رحمه الله تعالى باب الغسل مرة ثم ذكر حديث ميمون رضي الله تعالى عنها وفيه ثم أفاض على جسده قال الحافظ قال ابن بطال عليه رحمة الله تعالى لم يقيده بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها لأن لو كانت الزيادة متعينة أو حتى مستحبه لنص عليها راوي الحديث سواء كانت عائشه أو من دونها أو ميمونة أو من دونها وقال الشيخ السعد عليه رحمة الله تعالى والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل الرأس أو في غسل الرأس لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه سوى هذا وقياس الوضوء على الغسل غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة ومن طبعا يضاف ايضا الى قوله لا يشرع التثليف الا في غسل الرأس وايضا في غسل اليدين في بداية الغسل ومن فرق بين غسل الحيضي وغسل الجنابة قاس غسل الحيضي على غسل الميت او الميت طبعا الحيض هتبقى غسل الميتة طبعا قال ابن رجب غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة بخلاف غسل الجنابة هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى يبقى هنا استدلال من فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة فقال بتكرار غسل البدن في غسل الحيض دون الجنابة قاس غسل الحيض على غسل الميتة, أو الميتة. قلت لا قياس مع النص وقد جاء غسل الحيض مبينا في حديث أسماء بنت بشكل رضي الله تعالى عنها وغيرها من غير تكرار فالراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله ورجحه شيخ الإسلام وغيره أنه لا يشرع التكرار في غسل البدن ثالثا هل يلزم دلك البدن في الغسل سيأتي بيان إن شاء الله في الفائدة السادسة في الفائدة السادسة من الحديث الآتي حيث رجح الشارح رحمه الله تعالى عدم الوجوب ده في حديث ميمونة تكلم على مسألتي الدلك ورجح عدم الوجوب وهيأتي بيان ذلك بأدلتي إن شاء الله قوله بعد ذلك كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل كلمة كان هذه مسألة أصولية هل تدل على التكرار أو ان الأصل فيها أن تحمل على التكرار أم أنها يمكن أن تأتي بمعنى الفعل مرة أو مرات محدود قال ابن دقيق رحمه الله تعالى يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته كما يقال كان فلان يقري الضيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث طبعا قد هنا بمعنى ايه او تفيد الاحتمال ويحتمل انها تستعمل في إفادة فعل الشيء مرة واحدة او مرات محدودة فقلت كأنه رحمه الله تعالى رام الجمع بين أقوال الأصوليين في هذه المسألة فبعضهم يقطع أن قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره كما في قوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي يداوم على ذلك كذا قال القاضي ابن الباقلاني رحمهما الله تعالى وخالف آخرون وقالوا لا دلالة لها على ذلك أي على التكرار قال الرازي في المحصول إنها لا تقتضيه عرفا ولا لغة وكلام ابن دقيق عليه رحمة الله تعالى كما قلت كالجامع بين القولين وإشار إليه شارح غاية السول فقال لا يعدل عن إفادة التكرير إلا لقارينة يعني أن الأصل أنها تفيد التكرار وقد تفيد مجرد الوقوع بقارينة أي على سبيل المجلس يبقى ليترجح عندنا إن قول الراوي كان فلان يفعل كذا سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أن تحمل على المدومة على هذا الفعل او على الأقل تكرار هذا الفعل او الغالب على شأنه فعل هذا الشيء لكن قد تأتي في بعض المواطن ها؟ طيب مثال احنا الوقت ضربنا أمثلة على مسألة الإيه التكرار كان يكرى الضيف ويفعل ويفعل كان أجود الناس بالخير كان يأمر أهله بالصلاة والزكاء إلى غير ذلك وهذا الحديث كان إذا اغتسل فعل كذا وكذا عايزين مثال بقى على كنا إذا صعدنا كبرنا لتدلع التكرار ولا على التكرار لا نقول على الانفراد مره واحده ومن قال انه لا ي... لم يكن يواظب على ذلك هو حديث كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يجر بالبسمه في الصلاه على ما تذكر فاذفد العرش ثم حديث أنس رضي الله تعالى عنه في دخول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاسرا عن ركبتيه هل هذا يدل على أنه كان يفعل ذلك دائما إذا جلس كان يكشف فخذه لو قلت لك أتاني فلان وكانا مضطربا أو قلق النفس أو كئيبا أو نحو ذلك هل يلزم أنه كل مرة أتني فيها كان بهذا الوصف إذن هنا بنقول الأصل ان كلمة كان تدل على التكرار لا سيما إذا ارتبطت بفعل أو قول وقد تدل على وقوع الشيء مجرد وقوع الشيء لمرة أو مرات قليلة ويفهم هذا من السياق. يبقى الأصل أو الحقيقة عندنا أنها تفيد التكرى قوله جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد أو غسلهما من إناء واحد فيه مسألتان الأولى جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر حتى الفرج. قال ابن القطان رحمه الله تعالى في أحكام النظر سئل مالك رحمه الله أي جامع الرجل زوجته وليس بينهما ست قال نعم فقيل له إنهم يرون كراهة ذلك فقال قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها يغتسلان عريانين والجماع أولى والجماع أولى بالتجرد وقال لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع قال ابن دقيق رحمه الله وهو المرجح وهو المرجح عندنا أيضا قلت والأحاديث الوارد بالمنع من ذلك لم يثبت منها شيء كما بينه العلامة الألبان عليه رحمة الله في كتابه أداب الزفاب في السنة المطهرة وغيره مسألة ثانية اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وهذا مجمع عليه كما حكاه القاضي ثم النووي في شرحهما لصحيح مسلم وقال القرطبي رحمه الله هو متفق عليه بين الأمة إلا شيء روي من ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع كما نقله النووي في شرح مسلم وقال وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى سواء خلت به أي بالماء أو لم تخلو قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به وذهب أحمد بن حمبر رحمه الله تعالى وداود الظاهري إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا وحسنان وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب تراه تفضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة يعني سواء اغتسلت وحدها أو اغتسل زوجها معاها فهذا وصف غير مؤثر وقد ثبت في الحديث الآخر أنه سسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم ابن عمر فأجاب العلماء عنه بأجوبة كل كلام در مين؟ فلم النووي رحمه الله أحدها أحدها أنه ضعيف ضعفه آئمة الحديث منهم البخار وغيره الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل نحن بنتكلم الآن في فارق بين الماء المستعمل والماء إيه الفرئ بينهم المستعمل هو المتساقط من أعضاء الوضوء أو الغسل وأما فضلة الماء فهو ما تبقى في الاناء بعد استعماله الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم قلت الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله كده انتهى كلام النووي الحديث اللي أشر إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه لعله يعني ما رواه مسلم من طريق عمر بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون لاجل هذا التردد من مالك أو من من عمر أي نعم عمر بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي من أجل هذا التردد وعلى أو أعل بعض أهل العلم هذا الحديث وصوبوا اللفظة المخرج في الصحيحين من طريق سفيان عنه أي عن عمر عن أبو الشعفاء عن ابن عباس هكذا مقطوعا به قال أخبرتني ميمونه رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله سلم من إناء واحد الفرق بين اللفظين إيه ها إن الأول خلت بالماء والثاني اشترك في الاغتراف منه وهو داء المشهور من حديث عائشة الآن الذي معنا وعند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول سلم إن الماء لا يجنب وأخرجه النساء والترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه أيضا ابن ماجة ورجال إسناده ثقات ولكن رواية سماك عن عكرمة مضطربة قال الحافظ في الفتح لا تحت في الهامش وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم انتهى كلام كل وهذا يحتاج إلى استقراء وصبر للتثبت من صحته ليس تشكيكا فيما قاله الحافظ رحمه الله تعالى وإنما من باب التثبت فكم من الأقوال تطلق وبالتتبع والاستقراء يتبين أنها ليست كذلك مثلا قول أبي داود عليه رحمة الله شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات لو رجعت إلى بعض أو يعني تتبعت شيوخ حريز بن عثمان فتجد منهم من ضعف فهل هذا القول يقبل ويأخذ كأنه ايه توثيق لهؤلاء من أبي داود لكن ينظر في أقوال العلماء الآخرين فيه قول مثلا القول المنسوب لأحمد عليه رحمة الله تعالى من ادعى الإجماع فوكاذك وما يدريه لعل الناس اختلف ممكن واحد يأخذ هذا الكلام ويظل أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ينكر الإجماع قولي المشهور جدا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا روينا في العقائدي شددنا وإذا روينا في الأحكام تساهلنا محمول هذا التساول على أنه الحديث إيه؟ الحسن هذا الكلام ليس بصحيح في بحث في مجلة الدراسات الإسلامية الكويتية لا يحضرني الآن اسم الباحث بالاستقراء والتتبع تبين له ايضا او تبين له ان هذا التأويل ليس بصحيح والامام احمد عليه رحمة الله كان يفضل الاستدلال بالحديث الضعيف على قول اي اخر الا ان يكون في المسألة اجماع للصحابة او نحو ذلك الحاصل يعني ان هذه الاقوال لا ينبغي ان تؤخر كأنها ايه مسلم بها تماما لا تحتاج او لا يعلق عليها أصح ما جاء في المنع ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن حميد الحميري رحمه الله تعالى قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد في رواية وليغترف جميعا ولذلك الحقيقة يعني مسألة حكاية الإجماع التي ذكرها النووي عليه رحمة الله في جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل دون العكس في القلب منها شيء ليه لأن دلالة هذا الحديث قاضية على ان الحكم واحد سواء خلت المرأة بالماء وسبقت الرجل إليه أو خلأ الرجل بالماء وسبق المرأة إليه له ده نهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل وده نفس الكلام نهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة فلماذا عقد الإجماع على جواز اغتسال الرجل او استعمال الرجل استعمال المرأة. استعمال المرأة لفضل طهارة الرجل سواء كانت صغرى أو كبرى دون العكس معايا في الطرحة ده يعني كل أن الحديث ناهي عن الأمر التطهر بفضل الرجل والتطهر بفضل المرأ لا اعلمش نعلم ليس أدى من الأدب يعني. فين أبو شي خمر شي لش خمر الله <تصفيق> هو يقلد حازما فليس هذا بحسن والله ينتقم حديث مخرجه واحد وفي التسويه بين المراه والرجل في الايه في الحكم فمساله الاجماع هذه يعني ليت أحد اخواننا يمشق ويرجع هل فعلا هذا هذه حكاية الإجماع هذه اللي هي جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل هذا الإجماع ثابت ولا غير ثابت لو ثبت يبقى نقول ان الحديث مؤول إنما اللي عندنا الآن الحديث ظاهره ان المرأة كالرجل في هذا الباب لا خلافة او لا اختلاف بينهما فيه نعم إيه لا <تصفيق> أحد الإخوة محمد بقى أحظوا <تصفيق> كده هل الإجماع ده ثابت ولا غير ثابت نووي نقل الإجماع الآن على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل والخلاف كله بقى في إيه خلاص الإجماع على اغترافه ما معا ده منعاقد ده ما فيش في خلاف لأن الأدلة تنصره هو حكى أيضاً الإجماع على اغتسال المرأة بفضل الرجل أو تطهر المرأة بفضل الرجل سواء في الطهرة الصغرى أو الكبرى ده اللي عايزين نبحث والخلاف جعلوه في مسألة اغتسال طيب العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه هذا الحديث والجمع بين وبين ما تقدم ثلاثة أوجه الأول أن ذلك النهي نهي تنزيه وليس للتحرين ثانيها أنه إذا انفردت المرأة بماء فاغتسلت به أو فضل منها شيء فلا يجوز استعماله الثالث أن ذلك محمول على الماء المتساقط من غسلها وهو المستعمل قلت والأول أولى وقد استدل ابن الملقن رحمه الله تعالى ولا لا ده ابن دقيق لا ابن. اه لا هو الملقن آه. الملقن وقت واحد هو ابن الملقن فعلا عشان بعدها يعني ولا عله من بعض كلام ابن دقيق بهذا الحديث لو قد استدل ابن الملقن ولا من بعض كلام ابن دقيق لهذا الحديث على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة فقط فيه حديث الباب اللي معانا ومحل الشاهد منه كنت اغتسل انا والنبي صلى من اناء واحد يعني هيحصل ايه لابد ان هي هتسبقه في بعض الغرفات هو حتى لو اضطربنا جدلا ان النبي صلى هو اللي ايه اللي بدأ. طيب هي بعد ايه اخذت يبقى لا بد من شيء من التداخل هتسبق فيه المراه الرجل أو سبقت فيه عائشه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحد وان اغترافهما من الاناء يكون على التعاقب لانه واضح طبعا يعني غالبا ما بتكون ايه التي يغتسل منها صغيره حتى ظاهر قولها أقول دع لي ويقول دعي لي فظاهره إن في نوع من المبادرة إلى الاغتراف فبيحصل نوع من السبق أو التأخير نعم. وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب لغلبة صغر أوانيهم وتعذل تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب فيقتضي جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة لتأخر اغتراف الرجل عن المرأة في بعض الاغترافات وإن كان لفظ الحديث محتمل لشروعهما في الاغتسال دفع واحدة لكن ليس فيه عموم يعني حتى لو بدأوا مع بعض أكيد هاي دي وقت ايه يعني ممكن واحد مثلا يختلف غرفه ويرفع يصب على جسده ويدلك واحد تاني ما يدلكش ويبدأ ايه يسبق الأول وهكذا وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه في هذا الحديث يحمل على التنزيه دون التحريم والمنى هي هذه القضية تحدثنا فيها قبل ذلك ومتى تكون الطهارة كاملة أيوه لو أنها الآن تكتسب من الجناب نحن حديثنا الآن أنها هي عن طيب ماشي القضية عندنا إيه فضل الماء من اغتسال الجنابة او انت عايز تقولي حاجة تانية؟ <تصفيق> يعني ايه طهارك؟ ايو ما احنا بنقوله غسل جنابة غسل جنابة ده هيبقى نص طهارة؟ هي جنب الان او حائد هي اغتسل هذا الماء للقنابه دي طهاره كامله ولا غير طهاره كامله؟ طهاره كامله بس فانت لا عندما تقول غسل تقول غسل حيض او غسل جنابه فيبقى هو ايه؟ واجب هذا غسل واجب وإذا تطهرت يبقى تطهرت الطهاره ايه؟ كامله لكن لو مثلا وضعت ايدها فقط هل يصلح ولا لا يصلح؟ ها؟ عندهم يصلح لأن هذا ليس وضعه لإدها فقط هذا ليس بقصد الاغتسال الكامل من جنابه أو حيض هذا الفرق بينه بين عندهم الماء المتساقط من أعضاء الوضوء ده يقول عليه مستعمل هذه المسألة احنا اتكلمنا فيها قبل كده في الطهارة وقالنا الظاهر والراجح ان الماء المستعمل طهور يصلح التطهر به ايضا وهيأتي التعقلق على مسألة قريبة والرد على الحنفية بهذا القول ان شاء الله قال الكلام هنا لابن الملقن ايضا يؤخذ من الحديث ايضا ان افعاله عليه السلام حجه كاقواله وطبعا لأننا بقول السنة قول وفعل وتقرير قلت وبقية مباحث الغسل نبينها أثناء التعليق على حديث الحديث الثاني وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الباب الله عشان نقرأ اللهم that <laughs> <laughs>